أعوذ بالله من الشيطان الرجل ورودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواد إنه لا يفلح الظالمون ولقد غمت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين من صلاة التراويح والقيام وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضبط عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تَفْتَأ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَسِيرَةٍ وَحُزْنٍ اللَّهِ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون طلاوة مباركة لسورة يوسف والرعد. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه اولياء لأنفسهم نفعا ولا ضرا أعوذ بالله من ولق الارض والسماء خلق الارض والسماوات العلى الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى من, من ليالي رمضان قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى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 من ليالي, رمضان. من ليالي رمضان قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم واضب من ربكم فأخلفتم موعدين إن الله هو المساع وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت من ليل رمضان من ليالي رمضان أولم يروا أن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 يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينذرون مع الدعاء اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم